يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الوفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بنا وربي لتأتينكم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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزاق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به فللذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟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 يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل عباد يشكرون، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته؟ ما على موته إلا دابة الأرض تعقر من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن مَا كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان في مسكنهم آية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 ثين ذوات أقول خمط وأثل, وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. قل مَن يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضنان مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هو اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَ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 لا تستأخرون عنه ساعته ولا تستقدرون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نُؤْمِنَ بِهَا ذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالْرَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القرون يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدا، أنحن صددناكم عن الهدا بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادا وأسروا الندامة لما راوا العذاب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 شرهم جميعا، ثم يقول للملائكتها هؤلاء ياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن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 وَقَالَ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا ان هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما قبلك من نذير، وتكذب الذين من قبلهم، وما بلغوا من ما آتيناهم، فكذبوا رسلهم، فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم.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 ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد